لَنَسْرِ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِدِّهِ أَن أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ أَلَّا أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبُهت الذي كفّ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أبوك الذي مر على قريته وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كنّب 111. قال لبثت يوما أو بعض يوم 112. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 113. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 114. إلى العظام كيف نشزها ثم لكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير